ألم تعلم أي محمد متنزاني أن الله له ملك السماوات والأرض عندك خذ ملك عثمان وعربيهو ارح حكمك خذ بيت عندك هر امرك خذ بيت ابن دت عندك هر اياتك خذ بيت نسخك عند نسخك هر اياتك خذ تعالى بيت اهيلك عند هيلك وجيبن قلت أحكام التوراة نصخنا نبينا عيسى محمد نفه غنباري خده جاء خده تعالى الفير بمديارك وملك عصمانة وعردية خده شتدانين خده تعالى هندك احكام ونصفك هندك شرائع وبطالبك شريعتك نبينة وشريعة إسلامك وما لكم يعني جلب بصرمانا بوانينا من دون الله اجبلي خدي من ولي ولا نصيب نوكسك هيا شولت وبرفة ببت ونوكسك هيا هاري كاري وابكتن وتأييد وابكتن وقوات بخير. أبدا. هاري كاري وخدية.